وقدر مقدار الخلاص وآجالهم وقسم بينهم معيشهم وأموالهم وهو المولى النصير فنعمل المولى ونعمل النصير و تعالى عن الشريك والظهير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بنيته بعثه الى الجنه ناعيا وللايمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا نشهد بالله انه بلغ الرساله وأدى الامانه ونصح الامه حتى كشف الله به الامه فتركنا على محجه البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك لا يزغ عنها إلا وتطهيرا واكثر من متبعيها اما بعد اخوتي الكرام لازلنا في تلك الرحله المهيبه رحلتنا الى الدار الاخره تلك الرحله التي يشرك من حرها الولدان ولا بد لكل مخلوق أن يسلكها وإن الذي يفوز هو الذي يعد الزاد لتلك الرحلة الطويلة التي لن ينتفع العبد خلالها إلا بما حصل من الزاد في هذه الدنيا رحلتنا إلى الدار الآخرة وكنا قد انتهينا عندما يقف الناس في أرض المحشر وذكرنا ما يحدث في أرض المحشر من أهوال عظيمة ومن خصومات شديدة يتخاصم العبد مع نفسه ومع أعضائه بينما العباد كذلك في هذا الموقف المهيب والشمس دانيه من روابس الخلائق فيكون بينها كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه والله في هذا الموقف عظيم من انسوا وجن وملائكه سائر الخلق في ارض المحشر تخيل هذا الموقف ما هي الكل so خاشعة ينتظر ينتظر الحساب. فبين الناس في الهم ما لا يطيقون ولا يتحملون. سيهمس بعضهم لبعض. همسة. ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا نفسي نفسي نفسي آدم يقول هذا يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى ويل اذهبوا الى ابراهيم ولو سيذهبوا الى خليل الرحمن ابراهيم ويقولون له الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قبلنا الا تشفع لنا عند ربك فأنت خليل الرحمن فيقول خليل الرحمن إبراهيم إني قد كذبت ثلاث كذبات أو كذبات وإن الله قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ومن يغضب بعده مثله نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى وينه اذهبوا الى موسى فيذهبون الى كريم الرحمن موسى ويقولون له كما قالوا لمن صدق من الانبياء فيقول نبي الله موسى اني قد قتلت نفسا لن اؤمر بقتلها وان الله قد غضب اليوم غضبا هل انتم مدركون اخوتي الكرام شفاعه لامتي يوم القيامه هذه هي شفاعه من ضمن شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك شفاعات اخرى لكننا نراعي ترتيب الاحداث في رحلتنا إلى الدار الاخره فهذه شفاعه ل النبي صلى الله عليه وسلم لهم باب الجنة هو الذي يفتح لهم ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في مناس من أهل الجنة كانوا في درجات فترتفع درجاتهم يعني يشفع في رفع الدرجات ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب بعدما تلك الاسفل من النار يقف على صخرة في طحطاح من جهنم كما في صحيح مسلم وغيره يقف على صخرة تلقيني منها دماغه فهو الاخص او اقل أهل النار يعذاب تلك شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم لكنها في مراحل مختلفة في تلك الرحله في الدار الاخره اما الشفاعه التي ذكرتها الان هي الشفاعه العظمى وهو القضاء المحمول الذي تفرد به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر التبياه لان الكل يخاف لكن نبينا تقدموا إلى الحساب. تقدم الناس جميعا إلى الحساب. هل الناس يتقدمون إلى الحساب على صورة واحدة؟ كلا، هناك من يتقدم إلى الحساب وكمل. مستظلا في عش في ظل عرش الرحمن. يوم لا ظل إلا ظله. وهناك من يتقدم إلى الحساب. وقد بلغ العرق الى انفه من هناك من يغرق في عرقه وهناك من يسحب على وجهه صحبه فالناس على صور على حسب اعمالهم يتقدمون الى الحساب بين يدي الله عز وجل الله جل وعلا فالله جل وعلا عاتل فاراد ان يقيم عليه الحجج وقيل ان الله جل وعلا يسالهم توبيحا ومزيدا في عذابهم يعني العبد حينما يفعل شيئا مخالفا ثم يؤتى به الم تفعل كذا وكذا الم تفعل كذا وكذا فيشعر حينئذ بالخزي فهذا نوع من العذاب وقيل لأنهم مسؤولون عن فروع الشريعه كما قال الله جل وعلا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره كافرون وقال الله جل وعلا ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين يعني الموت فهم مسؤولون عن فروع الشريعه قال الله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع يعني لو العباد الأرصى مستهتم ولا نخشع في صلاته مش تلك الصلاة ترك تلك الصلاة هذا يدعو به إلى جهنم عياذا بالله يطلع إلى جهنم دفعا وفي خلاف بين العلماء هل تارك الصلاه دوما يخلد في نار جهنم ام انه يخرج بعد ذلك في الشفاعات وكثير من اهل العلم يقول انه من مات تاركا للصلاه متعمدا دوما ترك الصلاه حتى مات على ذلك فهو مخلد في النار عياذا بالله لكن كم يصلي ولا يستحد ولا يحضر قلبه كم يصلي وهو يفكر في امور الدنيا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا هذا التقصير في الصلوات يجبره الله جل وعلا من التطوع والنوافل سينزل فان كان للعبد من نوافل أتم الله عز وجل له بها الفريضة وفي صحيح الإمام مسلم وسنة الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن شفيع الأصبحي رجل من التابعين ذهب إلى أبي هريرة رضي الله عنه في المدينة فلما انصرف الناس من حول أبي هريرة مكث بين يدي فقال يا ابا هريرة أسألك بحق كذا وكذا أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم عقلته ورعاه قلبك فقال أبو هريرة رضي الله عنه نعم لاحدثنك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم عقلته ورعاه قلبي ثم نشغ ابو هريره نشغه فاغشي عليه ثم أفاق فلما افاق قال نعم لاحدثنك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا ليس معنا احد الله عليه وسلم عقلته ورعاه قلبي ثم نشر نشرة فأرشي عليه ثم أفاق ثم في الثالثة نشر نشرة شديدة حتى خار وماله صقق قال فأسنفته طويلا فلما أفاق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولو من يؤتى به يوم القيامه للحساب اول من يؤتى به يوم القيامه للحساب ثلاثه رجل اتاه الله جل وعلا القران في روايه العلم ورجل اتاه الله عز وجل مالا ورجل مات شهيدا مجاهداً سيؤتى بقاضي القرآن أو بالعالم في رواية الأخرى فيقول الله جل وعلا له ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي فيقول يا رب أجهد فيقول فماذا عملت فيه فيقول قمت به آناء الليل وأطراف النهار وفي لفظ يقول تعلمت العلم فيك وعلمته قرأت القرآن فيك وأقرأته فيقول الله جل وعلا له كذب. وتقول الملائكة له كذب. وإنما تعلمت العلم ليقال يقال عنك عالم وقرأت القران ليقال عنك قار ثم وضقين ثم يسحب على وجهه عياذا بالله الى جهنم ثم يؤتى بصاحب المال فيقول الله جل وعلا الم ارزق قمالا حتى لم أحوجك لاحد من خلقي حتى لم لأحد من خلقي فيقول أي رب سيقول عم فماذا عملت فيه فيقول وصلت الرحم وفي رواية ما تركت بابا من أبواب البر إلا وأنفقت فيه فيقول الله جل وعلا كذب وانما انفقت ليقال عنك جواد وقد قيل على وجهه الى النار ويؤتى بالمجاهد فيعرفه الله بنعمته فيعرفها فيقول ماذا فعل فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتل فيقال له كذب وتقول المنهلكه له كذب وانما قاتلت ليقال عنك جليل وقد كيف على وجهه الى النار عياذا بالله تخيلوا رحمكم الله العالم لو اخلص نيته قارئ القران وحافظه لو اخلص نيته لله رب العالمين فهو في اعلى المنازل عند الله فلما تاجر بدينه وباعه بسلع أو بدعاعه من دعاعه الدنيا لما تاجر بدينه استحق أن يكون هو أول من يسحب على وجهه ويدع في النار عيانا بالله الذي ينفق في سبيل الله حقا وابتقاء مرضات الله فهو في أعلى المنازل المجاهد الذي يقتل في سبيل الله فهو في أعلى المنازل فتلك اعمال لو خلصت لله جل وعلا من النياء لكان اصحابها في اعلى المنازل فلما تاجر اصحابها بها استحقوا ان يكونوا اول من, يدعو من يدعون الى نار جهنم دعى نعوذ بالله هؤلاء الذين ذكرت وتلك الاعمال التي اخبرتكم بها هي اول شيء يسال عنه العبد يوم القيامه اقول قولي هذا واستغفر والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدىه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد الله جل وعلا يحكم بين الناس بالعدل وهناك في الدار الآخرة لن تجد من يدافع عنك ولا من يخفف عنك ما أنت فيه لم تجد أحدا يتحمل عنك سيئه واحدة قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إذن يغني يغنيه فالكل حين إذن يتمنى أي شيء يتعلق به يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخير وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ومغرب يفر ممكن منك منك أقرب الناس إليك وأنت تتمنى أن تضحي بأقرب الناس إليك حتى ينجيك الله جل وعلا من العذاب لكن الله جل وعلا أخبرنا وكلهم آه يوم القيامة فردا وكل خراته يوم القيامة فردا لن ينفعك أحد من البشر لن تنتفع بحزب ولا بجماعة ولا بشيعة ولا بعشيرة ولا بأي شيء لن تنتفع بأي شيء إلا بعمل صالح تتقرب به إلا الله عزمتك لن تسأل عن غيرك أنت مسؤول عن نفسك وكلهم آديه يوم القيامة فردا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترميلي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما اغلى وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم لن تزولا قدمه من بين يدي الله حتى يسأل عن ذلك إذن الله جل وعلا وضع العفو والقسط يوم القيامه فمن كان له عمل صالح ان عمله سيصاحبه من كان يصحح القران حقا يبتغي به وجه الله عز وجل لله رب العالمين فان القران يصاحبه ولا يصرخه ابدا فان القران يدافع عنه بين يدي الملك جل وعلا من كان يطلب العلم لله ويعلم لله فان العلم لن يتركه ابدا بل انه سيكون سببا في دخوله إلى جنات المعين الكل ولا ويفر لكن الاعمال الصالحات لا تهرب ولا تفر فتتمثل في صور حقيقيه تؤنس وحشتك في قبرك وتسير معك في أرض المحشر وتجادل الرحمن جل في علاه تجادل الملك جل في علاه عنك حتى يشفع الله عز وجل لك القرآن الصيام يشبعك للعبد يوم القيامة انظر انظر إلى حالك كيف انت مع الله عز وجل الفتحة من الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا وضعوا الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خرطم اتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال الله جل وعلا ولا تزر وازره وزر أخرى مش حد ابدا هزلون فيه عدل قد وضعه الملك جل في علاه وضع الملك جل في علاه قوانين لا يقالبها أبدا بل إن رب العزة يسألك مما وضع لك ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لن يسأل أحد بدلا عنك ولن يضحي أحد عنك ولن تسأل أن تبغل عن أحد فتلك قوانين قد وضعها الله جل وعلا في السؤال ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا يغفر للعبد ما عمل من السيئات إن شاء الله جل وعلا قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأغفر الله جل وعلا لعبده من السيئات ما لا يعلمها إلا الله كما قال الله عز وجل ووضع الكتاب فضى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يواضر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر فكل شيء حاضر امامك هذا هو العدل والقسط فيكفر الله عز وجل عن عباد من عباده السيئات ويضاعف الله جل وعلا ببعض عباده الحسنات ويغير الله جل وعلا عن بعض عباده العسرات ثم ماذا ثم يعرض الكتاب وتنشر الصحف وهذا من تمام عدل الله جل وعلا فهو أيضا من قانون العدل الذي وضعه الله في أرض المحشر نشر السحر، تنشر السحر، فيدعى العباد لأخذ كتبهم يؤتى باهل الإيمان فيعرض الله جل وعلا عليهم ما وقعوا فيه من السيئات أولا يأتي العبد يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ كتابه وهو يظن انه من الناجين لانه قد علم انه كان مطيعا لله في الدنيا فيبقى الله جل وعلا بعرض السيئات فكلما قرأ في كتابه ويرى تلك السيئات التي احصاها الله ونسوها، العباد نسوا تعمل وتفتكرش لكن الله جل وعلا يحصي عليك كل شيء وكل شيء أحصلناه في إمام مبين فينظر فيصبر مجهور ويتغير لونه ويظن أنه من الهالكين حتى إذا ايقن الهلاك الله كل كله حتى إذا أيقن الهلاك قال الله جل وعلا الرحيم سفرتها عليك في الدنيا واليوما لك الله أكبر وفي صورة من اخرى من صور الحساب يمتل الله جل وعلا للعبد السيئات الى حسنات فيقطع العبد في ربه اكثر ويقول يا رب لي ذنوب كبيره لم أره يعني زجانة الصغارة تحولت الى حسنات يبقى الكبار ستكون أكبر لم أرها طمعا من العبد في ربه جل وعلا ثم يقلب له الجانب الآخر فإذا بالحسنات يراها فياخذ كتابه بيمينه وقيل أن الله جل وعلا يبدأ بالكبراء والعظماء في أقوامهم سواء كانوا من أهل الإيمان او من اهل الاجرام حتى يبشر الناس فيأخذ كتابه بيمينه فاذا اخذ الكتاب يقول الملك الجليل اذهب فبشر الناس فيأتي مقبلا على العباد مصروفا قائلا من تؤني ملاق الحساب وهو فهو في جنه عال قطفها ثاني واما اهل الاجرام عياذا بالله فياخذون كتبهم بيسارهم وراء ولاظهورهم انه كان في اهله مسمورا انه ظن ان يحور ظن انه يملك الدنيا وما فيها ويقرا ويظلم وياكل اموال الناس ويظن انه اعقل الناس ويظن انه استطاع ان يجلب المال بعقله وذكائه او يجلب الملك بعقله وذكائه او بمن حوله اليوم يفضحه الله جل وعلا على رؤوس الاشهاد انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بل ان ربه كان به بصيرا فياخذ كتابه باساره ويقال له اذهب فبشر من خلفك سنقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ما حسابيه يا ليتها فكل يأخذ كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا هناك من يقول يا رب لا أرضى الا بشاهد من نفسي فقد حرمت تقل فأشهد علي نفسي فأطلس الله جل وعلا على, بشر على بصره الله جل وعلا يطلس على بصره ويطلق ثمه فلا يتكلم وتنطق الأعضاء بما فعلت فيقول لعبد صحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أدافع أو أماضم ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأرض وتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على سائر الامم حتى أنكم تشهدون للانبياء والمرسلين لأن أقوامهم يقولون ما جاءنا من نبي فيقول من يشهد لكم الأنبياء في الأمم السابقة فيقول النبي منهم محمد وأمته فيستشهدكم في الله جل وعلا فتشهدون فيقول قالوا أخبرنا بذلك نبينا وقد آمنا به وصدقنا حتى يقضي الله جل وعلا بين الخلائق في هذا اليوم العظيم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين اللهم إنا نسألك علما نافعا لقلب خاشع وبدنا على الملائس صافرة اللهم صل عورتنا وآمن روعتنا اللهم خفض من بين يدينا ومن خلفنا وعن أمالنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك إن مُتَّنا تحتنا اللهم صل الإسلام وعز المسلمين اللهم صل إخوانا والصدق في كل مكان اللهم انزل على بلادنا خيرات والبركات اللهم انزل على بلادنا خيرات والبركات اللهم وصعنا الغلا والولا والفتنة والبهد ما ظهر منها وما ظل، اللهم اجعل مصر أمينة، اللهم اجعل مصر أمينة، وما سخاء صحى الراخاء وسير إلا للمسلمين بأفضل غور هذا وأستغفر الله ولكم.